بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقومين إِ فِي الععونعَ فِي الأررضِ وَجَعَلَ أَهْهَا شعَي يَستَضَائِفُ قَائِفَةَمْ مِنهُم ذَبِْحُ أَبنَا أَهُم يُذَبِّْحُ أَبِنَا أَهُم وَيَسَْخينسَ أَهُم وََنُريد أن مُ عَ الذي نَسُبائثُ فيِي الأرضِ وَنَجَعَلَهُم أَإَّثَ وَنَ جَلَهُموارفين وَنُمكِنَ لَم فِي الأرضِ وَن بةِ الرونَ وَهَا مَ نَ وَجُُذَهُ مَا مِنهُ كانَوا يَحنَون وَووحَينَ إلَ أُم موسى أن أرضعيه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 124. وقالت امرأة فرعون قروة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون 125. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا 126.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 وعقص المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصفين فقرج منها طائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القائمة قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَآبِيًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا قَطَعُكُمَا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 سَنٍ جَانِبِ الصُّورِ نَارًا أَنَسٌ جَانِبِ الصُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ قُتُوءٌ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْ هَٰذِهِ خَبَرًا أَوْ مِنَ النَّارِ عَلَّكُمْ فَلَمَّا أَتَانَا بِيَمِينِ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَن أُلْقِيَ عَصَاثَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَا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 مصدقوني اني اقاف ان يكذبون قال سنشد عضدك <تضحك> باخيك ونجعل لكم ما صفالا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالون فلما جاء نَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمْ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَقُولُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يوجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمون فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمتين يدعون إلى النار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 114. ورحمة لعلهم يتبكرون 115. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين 116. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم وما كنت فاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الصور إذ نازينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم وبينك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا اتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أرتي مثل ما أرتي موسى أولم يتقروا بما أرتي موسى من قبل قالوا سحرانك ظاهرا وقالوا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 أن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم قول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم 119. وحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين 110. أولئك يؤدون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفكون 111. وإذا سمعوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببك ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أَوَلَمْ نُمَتِّلْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَتْنَا بِهُمْ قَرِيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ مِنْهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَقَدْ كَانَ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعطيون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمن متعناه مساع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعرون قال الذين حق عليهم القول ربنا فَرَأْنَا إِلَيْهِ مَا كَانُوا إِيَّاهُ يَعْبُدُونَ وَقِيلَ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَرْتُمُ بَعَثَ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يُقِيمُ مَا يَشَاءُ الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن سدوهم وما يولنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه توجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سومدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سومدا إلى يوم القيامة من إله غير 129. وإلى الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون 120. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون 121. ويوم يناديهم شُرَكَاءَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَهَا لَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ فَعَلِمُوا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من القنود ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ما إن مفاتحه لتنوء وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِقُوَّةٍ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إليه.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 وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فقرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي طارون إنه لذو حر وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَغَسَقْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ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 ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّهِ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَخُضَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ